والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذم بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها